「あ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا ان يقولوا وهم لا ي فليعلمن ت ن ن و و ق د فتن ا ل ذ ن من قبلهم ل ف ي الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أ م حسب الذين يعملون السيئات أ ن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه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 ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا, وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين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 فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله إ ن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 ولقد تركنا منها آ ي ة ب ي ن ة لقوم يعقلون و إ ل ى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم ا ل آ خ ر ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين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 فمنهم من أ ر س ل ن ا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من اخذته ا ل ص ي ح ة ومنهم من خسفنا به ا ل أ ر ض ومنهم ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت ل ع ن ك ب و ا ت بيتا وان اوهنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 ولا تجادلوا اهل الكتاب إ ل ا بالتي هي أ ح س ن إ ل ا الذين ظلموا منهم وقولوا آ م ن ا بالذي انزل إ ل ي ن ا و ا ن ز ل إ ل ي ك م والهنا و إ ل ه ك م واحد ونحن له مسلمون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 ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول, ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آ م ن و ا إ ن ارضي و ا س ع ة فاياي فاعبدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ثم إ ل ي ن ا ترجعون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنبوئنهم, لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من, تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 ان الله بكل شيء عليم ولئن س أ ل ت ه م من نزل من السماء ماء فأحيا, فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله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 افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن من افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين